o fa fa fa fa ya ba n'am la abu ammar n'am milyun ma fi adad la abu ammar ma wa'adna نعم لابو عمار نعم لابو عمار كل ما وعدنا لو ما فلسطين ما كنا وعدنا سلحوا سلحوا يا صبور الفتح فينا وعدونا سلحوا يا صقور الفتح بينا وعدونا ليوم المعركه ورد الاحتقايا يا باي يا يا أبو عمار الغالي رمز الطوار رمز الفتح الآبية أم الأحرار يا الله يا ابن الفاتح والده حمام استفاضة شعبية ولست هجار أبو عمار الغالي رمز الطوار رمز الفتح الآبية أم الأحرار يا ابن الفاتح والدعمار انتفانة شعبية ونسلاح هجار علمنا رمز الثورة ابو جيهاد كيف نطفيها العمل وكل الأوقات حظ الحب في بيت المر وضغط لزمان خل الموسى يحكي كيف ابو جهاد كيف الصبي هالعمل او كل الأوغاد هبط لحد في بيت مر وضغط للبنات كل الموت تسيح كيف تهاويه هريه هريعة هذه هبط سكور البعد والمزعون العمليين <متحدث> الله معك يا قائد يا ابو عمار نحن رجالك وفكورك وبكل اصرار بالقاتل هلها عادي برصاص ونار والشعار العاطفة وفتح القرار يا ابو عمار احنا رجالك وصدورك وبكل اصرار في القاتل هلقا عادي برصاف ومار والشعار العاصي قوق الحلار من عرض النقب الدائر اعلن بعد النكت العربية بعد اللي فات اللي ردوا الكاره من فتحة Askel, askel, askel, askel. Wafo Ammar al Ghali, وابو عمار مالي رقد الضواف صفه القابيه ام ظهر يا الله يا ابن الفتح والدحامدي استعمار شعبي والسلاح حجار